بسم الله الرحمن 「こんなに」<音楽> فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما اري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره إ ل ا ان تكونا ملكين او تكونا من الخاسرين قاسمه َََ م َ اني إ ِِّ لكما ََُ لمن ََِ الناصحين َِِ Send them. ل ف ض ي ل ا ل ش ي ط و ر م ح م ا ن ل س ي بَعْضُكُمْ ل ِ ب َ ع ْ ض ٍ عدو َُ ولكم َُْ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ مستقر ٌََُْ ومتاع ٌَََ الى َ حين ِ د قَالَ فيه What is- <laughs> و ل ا ل ه م ص ي ب ه م و ن ا ل ك ت ا ب حتى الجنه ولا يدخلون ا ل ج ن ة حتى يلج الجمل في سم ا ل خ ي ا ن وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم وكذلك نجزي الظالمين 「どう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 أن ض ي ل ه ا ل د و ر م ح ا ت ب ا ن ا Bye-bye! واذكروا إ اجعلكم خلفاء من برد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه What a و ل ا ق ه الله لكم آ ي ة فذروها تأكل ولا َ تمسوها َََُ بسوء ِ فياخذكم َََُْ عذاب ٌَ أ َ ل ِ ي م ٌ واذكروا ُ إ ِ ذ ْ جعلكم َََُْ خلفاء َُ من ِ وبعد عاد وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا و ع ل م و ن ان صالحا مرسل من ربه قال فاصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم م و ل و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ي ه WAAAAAAAA الذين كذبوا, شعيباً كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا أ ن يظنوا الذين لم فيها شعيبا كذبوا ك هم الخاسرين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 ما أ ر س ل ن ا في ق ر ي ة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 え ل ف ض ي ل و ا ل د ق ت و ر ه ح م ف راتب النابلسي 「これから ا ね 「私たちは今日 ا 夜を楽しむ ل を楽しむ日を楽しむ日を楽しむ日を楽しむ ي を楽しむ日を楽し قالوا مهما تاتنا به من آ ي ه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فَأَرْسَلْنَا ل موسوعه النابلسي ل ف ع ل و م ا ل ش س ل ا م ي ه ف م ن ا ذا بعشر فتنملي قات ربه أ ر ب ع ي ن ليله ك ذ ب ولقاء ا بآياتنا و ا ل آ خ ر ه حبقت أ ع م ا ل ه م هل يجزون إ ل ا ما كانوا يعملون تخذ قوم موسى من Thank、mm -hmm. you. موسوعه ل ن ا ت ل س ي ب ل ع ل و م ا ل ل ا م ي كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون ا ل ز ك ا ة والذين هم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 One cup. But I'm وَإِذْ َ موسوعه النابلسي للعلوم ْ كَأَنَّهُ ظ ُ ل ا س ل ا م ي ه أخذ ربك م ن بني آدم من ظ ه و ر ر ه م ذ ي ت ا ل ح س ن د Bye.、Uh -huh. ف ا ذ ن و باياتنا ف ق ص ص القصص لعلهم يتفكرون Amen.、Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. No, I won't. you